وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّون وَقَالُوا أَئِلهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوا هُنَاكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إنِنْهُ إِلَّا عَبَد أَنْ أَمنا عَلَيْه وَجَعلناَاهُ مَ ثَلَ لِدَنِي الصائ وَلَونَ شَ أُلَ جَعلناَا مِن كُم لائكَةَ فِي الأرْضِ يَخْلُفُون وَإِهُ لعِلْمُ للِسَّاع بَل تَمتَر بِهَا وَتَّبِع هذا صِرةُم مُسْتَقين وَلَا يَصًُّاَّكُمُ الشَّيطَان إِهُ لَكُم عَدُون مُب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 الأخَِّ أ يَمَئِذم بَعضُهُم لِبععْضٍ عَدون إِللاا المُتَّقين يا عبَادِ لا خَوْفٌ عَلَكُمُ اليَوْمَ وَلا أَن تُم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 فَسَوْفَ تَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَاتِحَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ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 قَال إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّ مُبْرِمُونَ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 إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُم من خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّا يُفْكُونَ وَقِيلَ هَيَّا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ تصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا فَرَقْنَا كُنَّا أَمْرًا حَكِيمًا أَمْرًا مِنْ عِنْدِ لَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ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 وارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم رب نكشف أن العذاب إنا مؤمنين أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثَُّ تَوََّوْ عَنْهُ وَقالَاوا مُعََّمُ جَنُون إَِّا كَاشِفُ الْعَذاَابِقَلِيلَ إَِّكُمْ عَائِدُون يَوْمَ نَ بَطَشُ الْ البَقَشَةًكُبْرَ إا مُ